للمسائل الربا وهي حد الضرورة الملجئة لربا فهل تعد امرأة لها عتاب الصوت عند النساء رجاء امرأة إش لها عيّان وورثت عن زوجها مالا وهي لا تحسن تجارة ولا صناعة وتخشى. على ضياع المال الصوت عند النساء ثانية وتخشى على ضياع المال او ذهابه فتريد حبسه واستثماره هنا لا بد من ذكر شروط أو شرط لتطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن هذه القاعدة ليست قاعدة على إطلاقها إنما هي قاعدة شرعية لها ضوابط ثم متى تبيح الضرورات المحظورة؟ فنقول ومن شرط تطبيق قاعده الدرورات تبيح المحذورات هو ماذا تحقق ماذا تحقق المحذور ما معنى هذا الشرط شغل الله له ما معنى هذا الشرط هو شرط تحقق المحذور فضل ألا يكون الأمر متوهما بمعنى أنت تقول الآن هي تخشى من بيع المال صحيح كما لا تحسن تجارة ولا صناعة وإن بقي المال في البيت عندها ذهب هل هذه المحظورات تعتبر متحققة أم لا متحققه طب اجل يعني أنت تفرق ب... ب... ب... بماذا المال وقلته يعني هذا طويل ماذا تقول لنا يعني الاسفة مخصوطة لذلك بذلك يستطيعون اليدامة عندهم أموال ويستطيعون بها شيء مثلا بذلك أو كذا ويحبون المال دي مسألة أخرى إبراهيم اللي هي انعدام الوسائل الشرعية البديلة تمام أنت تتكلم الآن عن الشرط الثالث ونحن لم نبرح بعد الشرط الأول اللي هو تحقق اللي المحظور تمام وجوده بالفعل وجوده بالفعل هذا لازم أن كل امرأ لها ايتام تمام إذا رخي المال عندها في البيت أذب فإن ندري من حال بعض النساء أنهن عندهن من ال من الحرص الشديد ما يمكن أن يحفظنا به المال وهذا كائن موجود صحيح أم لا كائن موجود إذا لابد من التحقق هذا لأن هذا لا يزق إلا على مرأى من سطت الناس تمام أو كما يقال من عجائز سوور تمام فلا تحسن تجارة ولا صناعة فعلًا وتخشى من بقاء المال في البيت أن يذهب بسبب إصابة نفسها مثلا أو كذا فلا بد من التحقق هذه ليه شروط وهذه شروط قد تنطبق قد تنطبق على امراه ولا تنطبق على ماذا؟ على اخرى هذه امراه لها ايتام وتعمل مدرسة مثلا هذه يمكنها ان هي ايه؟ تثمر المال يمكن ان هي تنمي المال يبقى الشرط الاول ان ان تكون المفسده ايه؟ قائمه موجوده او في حكم الموجودة يعني كأنها تكون في حكم موجودة على مستقبلية ثانيا انعدام الوسائل البديلة أنا أردب مثال الآن أكل الميت لابد ما من انعدام الوسائل البديلة كأكل مثلا غرق الشجر صحيح؟ إذن يمكن للإنسان أن يزهر أن يزهر به جوعه تمام؟ إذا لابد من انعدام الوسائل له البديلة بذلك الصحابة عند الجوع الشديد أكل وإيه ولا بالشدر تمام يبقى انعدام الوسائل إيه الشرعية البديلة يبقى هامل للأمر كذلك وفي بنوك تتع... لا تتعامل بالربا يبقى إذن هذه الضرورة ليست إيه ليست متحققة إن في بنوك تتعامل بالربا وفي بنوك تتعامل معاملة إيه أو ذات البنك الربوي أو ذات البنك الربوي في معاملة ربوية وفي معاملة غيره ربوية تمام لو نظرنا في هذين الشرطين أتجد أن هذين الشرطين متحققين الآن ينظر صحيح ينظر جدا تمام لوجود الوسائل الشرعية البديلة التي تمنع بباء صحيح يبا لابد من هذين الشرطين لتطبيق قواعدة الضرورات به ايه المحذورات تحقق الدورة وثاني من اعدام الايه من اعدام الوسائل الشرعية ال لذلك لم يعتبر بكلام سيدنا عبد الله بن يوم مكتوم لما قال انا رجل اعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد والمدينة كسرة الهوام لأنه نمرة واحد المدينة كسرة الهوام والسباع هل هنا المفسدة متحققة لا هي كثيرة لكن لا تتعرض له ثانيا ليس لي قائد يقودني لكن يمكنه أن يتخذ إيه؟ قائد إذا إيه الوسائل البديلة إيه؟ صحيح؟ موجودة إذا ما ينبغي أن نقول هنا الضرورة بحيه محذورة يبقى إذن هذه المسألة لابد من تطبيق شرطية ما يجي إنسان يقول لك ده ضرورات فيه المحذورات فالسوى لو سبق في بي في بيته تسرق تمام طب ما في خزائن في البنوك يبقى أولى ما يباعها فيه في خزائن مش أنت بتقوله هو يباعها في البيت تسرق وحطها له في خزنة في البنك من غير البنك صح يبقى هنا. ولنقطة موجودة أيضا في تطبيق في شرط في تطبيق قاعدة ضرورة من المعصولة هو أن الضرورة تقاس بإيه بقدرها يعني إيه تقاس بقدرها اكتب هذا الشرط وثالثا أن الضرورة تقاس بقدرها يعني إيه تقاس بقدرها نعم مثلا هذا جيد وآخر ما يتوسع ما يتوسع في الضرورة لكن يأخذ منها بإيه بقدر ما يدفع به ماذا المحذورة أو المفسدة لكن ما يتوسع يعني مثلا زي ما مثلنا مسألة الميتة يأكل ليسد إيه الرمق لكن يأكل فيشبع وتمتلع بطنه لا بالدليل ماذا فمن اضطر غير باغ ولا, ولا عاد فلا اثمئ عليه بشرط الثالث خياسة الضرورة بقدرها يعني ايه بقدرها في حق هذه المرء التي لاها ايتام انها تجزئ المال مثلا فتريد ان تحفظه بعضه من الضياء ومال النفق تبقيه معها او تبقيه في البنك في الايه بغير ايه؟ بغير, بغير ربا لو قلنا ان هي اضطرت للتعامل مع البنك الايه؟ الربوي تمام يبقى تأخذ من الضرورة بماذا؟ بقدر يا كمث لاكل الايه؟ الميت ياكل بقدر ما ايه؟ ما يسد الجوع تمام ده هذا هو الشرط الثالث ودليل الشرط الثالث ايه هو؟ اولا دليل الشرط الثاني اين هو يا رمضان مم. العدام الوسائي للشرعيات البديلة أه. انت اولى من جوان نحن في رمضان <تصفيق> لا فين لا نعم مفيش اضطرار اصلا ربنا قال في ابطرة لكن لما تبقى فيه وسائل بديلة موجودة يبقى دا مضطر يبقى ليس مضطرا صحيح يعني في بنوك الآن ربوية وبنوك غير ربوية موجودة صحيح وتتعامل بغير الربا يبقى هنا ما في ايه ما في اضطرار أصلا ما في ايه اضطرار يبقى الشرط هو انه ليس مضطر بوجود الوسائل البديلة وتمكنه منها بس بشرط تمكنه ايه منها. من الوسائل البديلة موجودة لكن ليس متبكنا منها يبقى اصبحت في حكم ماذا في حكم العدم صحيح ممكن وسيلة البديلة تبقى موجودة لكن غير متبكنا منها فتصبح هذه الوسيلة في حقه كماذا كالعدم يبقى الشرط الثاني دليله قوله تعالى فمن اضطر ومن وجد الوسائل الشرعية البديلة لا يسوغ عليه أنه مضطر تمام ثالثا قلنا شرط الضروره تقاس بقدرها ودليل هذا الشر ماذا دليل هذا الشر شوبرا مرات نعم هذا, هذا جواب طيب لما أباح لها محزورا أنه هو الأخذ من مال من مال الزوج لضرورة النفق على نفسها وعيالها قال لها ما يكفيك وولدك بالله يعني لا تستديدي فإن كان الزوج يأطيك مئة وأنت تحتاجين مئة وخمتين لا يجوز لها أن تأخذ كم مئتين لأن هنا سترتكب محظوراً لأن الأصل عصمة المال بين من بين المسلمين جميعا لقوله كل مسلم على المسلم حرام فذكر المال تمام فلما كانت المحظورة هنا هو أخذ مال الزوج بسبب الضرورة أن نفقة الزوج لا تكفي وعيلاً فينبغي أن تأخذ بماذا؟ بقدر ما يكفي لا تزيد على ذلك ومن قوله تعالى لماذا أنا قلت بدليل مبان الذي ذكرها الحديث هل والآية معنا فمن اضطر غير بازن ولا عين ولا عادة لئن نعم نعم دلالة السنة هنا أصرح لأن القرآن كتاب شأنه ماذا الإجمال والسنة شأنها ماذا تفصيل فدليل السنة صريح تمام فهذا الدليل يصح معنا إذا هذه الشروط ثلاثة لا بد من اعتبارها عند تطبيق قاعدة الضرورات المحظورات، وعند فوات هذه الشروط قد يأثم المرء لكن مرتكب المحذورة عند الضرورة يأثم لا يأثم تمام؟ لأنه لا يعد مرتكبا لإثم على الحقيقة إنما يفعل ذلك امتسالا لماذا لأمر الله عز وجل الذي قال فمن اضطر غير باغ ولا, ولا عاد فلا إثم عليه فنفى عنه الإثم ويرحمك الله فيصبح هذا وانتفي في حقه له يبع عند تطبيق هذه الشروط الثلاثة على المسألة التي مانا ترى متحققة لا، هاه؟ يعني اين المرأة التي لا ايتام فتعد فتعد من الوسائل الشرعية البديلة، تمام؟ نعم؟ إيش هو؟ بيربس الحريرها، نعم. هنجيب على هذه الشبه الشبه التي عرضها بعضهم إذا عرضتم الآن لاتصالها بمسائل الربا نجيب ها طيب لهذه المسألة طيب أكتب أسألة وإباحة بعضهم لبنوك الربا مبني على أساس أن. مبني على أساس أن جميع البنوك حتى التي يقابلها أو عنها إسلامية تتعامل أنها تستثمر أموالها في البنوك المركزية مع أخذ محددة سلفا على إداع هذه الأموال فيها أنا أتكلم بصراحة ها هنا تسمعون كلاما مؤداء التشكيك في تعاملات المصارف الإسلامية وتحديدا ما يغرف ببنك فيصل الإسلام اقول بارك الله فيكم اولا بنك فيصل مشروعاته كلها تقوم على نحو شرعي كبناء مثلا المساكن والعقارات ونحو ذلك يبعثا نفد من هذه اما الثانية الشباة التي اطلقها بعضهم حول هذا البنك لان نسبة من اموال هذا البنك موضوعة في البنك المركزي هذا بالنسبة لبنك فيصل اضطرارا اضطرارا لانه قانون ملزم لأي منشأة اقراضية او لأي منشأة مصرفية توجد على أرض أن تضع أو أن تستثمر ربع أموالها أو ربع رأس مالها في البنوك المركزية من أجل المحافظة على ماذا على إداعات الناس فتكون هذه ضرورة كالضرورة من كالضرورة التي ذكرناها آنفا التي تلزم بعض رجالات الاقتصاد من ماذا من فتح ما يسمى بالاعتماد البنكي من اجل ماذا ان يستورد ولا يمكن ان يقوم عمل له يعني استراد الا به لهذا الشر هذا اولا فنقول وهذا افترار ووضع البنك لربع امواله في البنوك المركزية انما هو من قبيل ماذا القانون الملزم من قبيل القانون الملزم فيكون دورة. فيه. هنا هل تطبق شرط الضرورة يا أخواني هنا ضرورة محمد فب ليه ضرورة أحسن لأنه لن يكون هناك اقتصادا شرعيا إلا مع وجود هذه القوانين يبقى إما أن لا يكون وإما أن يكون مع هذه المفسدة يبا ايهما ايهما اولا مفسدة عدم وجوده اكبر صحيح لان هذا سيفتح بابا الربا على مسرعين الناس ومفسدة وضع ربع امواله كاذا في البنوك المركزية اقل فتكون ضرورة فعلا تمام ام لا علي اخر جملة احمد فهو اضطرار من باب من باب دفع المفسدة الأعلى أمهل لبرع الله ضيب من باب دفع المفسدة الأعلى وهي حدم وجود نظام اقتصادي ثاني مصرافي بالمسددة الأدنى، وهي اشتراط وجود نسبة من الرأس المال. في البنوك المركزي كإداعات في البنوك المركزي ويتأكد هذا بأن بأن الفائدة المتحصلة على نسبة الربع هذه لا تدخل اي صورة لا تدخل اي صورة من صور تعاملات البنك يعني البنك بيأخذ إيه؟ هذه الفائدة ما خلاش في تعاملاته فتكون المفسد هنا قليلة وقليلة جدا بل تكاد تنعدل مع عدم الانتفاع بأموال ليه بأموال ليه تمام بها دي الجزئية الأولى ثانيا ما يقال أو يشاع من أن البنك يُعطي فائدة ثابتة أصلاً، ولكنه طارة يرفع وطارة ينزل، طارة يرفع وطارة ينزل، لتكون النسبة العامة. للربح هي هي نسبة تعاملات البنوك الزبوي طبعا بعض الناس هنا اطلق شائعة ولكن البنك أصلا بيعطيه نسبة ربوية بس تارى أولك 6% وتارة مخلا 7% تارة 10% ثم المحصلة النهائية أنها تدور في فلك ماذا في فلك النسبة لربوية طيب هذا الكلام نتبق عليه القاعدة الشرعية إيش هي القاعدة الشرعية إن جاءكم فاسق بنبئين فتبين صحيح أم أن كل ما يقال يصدق يعني الذي يقول هذا نسأله أتقوله بعلم سأقول لك دعنا سمعت هل هذا علم هو علم قلوا استلقوناه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم يا إخواني ينبغي علينا لما نسمع هذا الكلام أن نرد وأن ندفع عن حرمة هذا البلد لأسباب منها لأن هذا يجرئ الناس على ذبا تذكرون كان بعض الصحفيين عمله الله عز وجل بما يستحقون قام بحملة ضخمة في جريدته على هذه البنوك وأخذ يصير شبهات من عزي الشبه لونسبة في البنك المركزي ثانية اللي أصلا هو في فائدة الرهبة لكن محركه من أجل الضحك على زقون الناس تدرون أنه بعد أن كتب هذا في جريدته نشر تقريرا بعدها باسبوع أن ستين ألفا من المودعين سحبوا اموالهم من البنوك الاسلامية ووضعوها في البنوك هتصدقون هم لا أصدق من منكم يصدق الصحافة صحيح رغم حرائب كذب الخبر من منكم يصدق الصحافة هو يكتب هذا لإيه لتكون فتنة فإياك أن تسمع هذا الكلام وقد يجب عليك شرعا أن ترد الحرمة دينك لأنك لما تدافع عنه لا تدافع عنه كبانك وأنت لا تنتفع منه ولا يستفيد بك ولا تستفيده لكن أنت تدافع عن ماذا عن إسلام قائم في مواجهة ماذا في مواجهة جاهلية ونبل بد أن تدفع عن هذا البنك يعني نحن لما ندافع عن صحيح البخاري ندافع عنه لماذا لمجرد أنه كتاب لا لما ندافع عن السنة لأن البخاري يعني السنة وبنك فصل والبنوك المصرفية الإسلامية تعني ماذا تعني الاقتصاد الإسلامي تمام ومن هنا هم يريدون يعني وأدى الإسلام ودعات العلمانية نشطون بهذا ولكن ما في شيء ما فيش مناهج إسلامية ما عندهم شيخت صاد إسلامي ما عندهم شيء كذب أزاي يمكن أن تقوم دولة إسلام وهم ما عندهم من المناهج التي يمكن أن تقوم الدولة بها فياك أن تسمع هذا الكلام ثم لا يكون لك من موقف شرعي إيجابي من رد حرمة له المسلم ومن رد حرمة هذا البنك وما يقال أنا سمعت واحد كان بيشتغل في البنك هذا الذي يعمل في البنك ما هي سلطته ماذا يعمل فيه ليدري أن الأمر هكذا النسبة سبتة وأن الأمر حتى لو صدق هذا يعني لم نتحقق منه من خدعنا بالإسلام خدعنا له كما جاء في حديث عيسى عليه السلام لما قال الرجل سرقت فقال الرجل والله ما سرقت فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيب هذا الحديث وضع أمامنا منهجا إيش هو المنهج ما. أن من خدعنا بالإيمان فإن من خدع له يعني من حلف لك على شيء مبدقه فرما هو إيه حلف لك تمام. من خدعنا بالإيمان من خدعنا له أمهل برك الله يبقى هذا هو الجواب على مسألة الشماء الثانية أن هذا الكلام لو قرب علم. وإنما هي شائعة مغرضة يؤجج نارها في كل يوم من أقوام في كل يوم من أقوام خاصة لتعلم أن سبب وجود هذا البنك أصلا إيش هو أن الملك فصل عليه رحمة الله هو أحد رجالات الإسلام العظام ومن الناس الذين كانت لهم مواقف إيقابية جدا يعني أفها لتعرف أن هذا الرجل وأبوه كانوا سببا لهذه الحركة العلمية أو لهذا العلم الموجود في الحجاز باستخدامهم للعلماء من مشارق الأرض ومغاربها فأسكنوهم له الحجاز تمام وأعانوه معنا مسألة تعليم الناس وإنشاء المعاهد العلمية والمدارس النظامية والجامعات يعني نذكر أن والده جاء إلى مصر ها هنا في سنة خمسين وظهر دمعية صار السنة فأخذ ثلاثة علماء معه وهؤلاء العلماء الثلاث كانوا من خيرة علماء صار السنة. الشيخ عبد الرزاق حفيفي رحمه الله الذي بلغ منصب نائب الشيخ ابن باز على الإفتاء والشيخ محمد ابن عبد الوهاب البن وهذا لا يعرفه منا كثير لأن هذا الرجل لا يحب الذكر وسألته يوما لماذا لا تصنف شيخنا تمام قال لقد خفان السلف مؤنتيه التصنيف هو أصولي بارع هذا أبعد عن الرياء يا ولد وهو شقيق الشيخ حسن عبد الوهاب البنا هو يعني رئيس جمعية أرسال السنة بفرع الدين شقيقه الأكبر تمام والثالث هو الشيخ محمد علي بن عبد الرحيم رحمه الله والذي كان وكيلا للشيخ ابن فهؤلاء الفتاح للثلاثة تدري أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تتلمز على يد الشيخ محمد علي واحد شيوخي وما من عالم في الحجاز إلا وله طلب على من على واحد من هؤلاء السلاثة أو إسمائيل أو سلاثة مجتمعين وسمعته سناء ضخما على الشيخ محمد بن عبدالعاب البنا من إمام الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله تعالى وهو إلى الآن مقيم بالحجاز وإن كان قد أُحيل إلى التقاعد لكن له مهمة إشرافية على المناهج مناهج دراسية الشرعية في المدارس الثانوي والإعدادي والتجدي في الحجاز الحجاز فالملك في زرحي الله كانت له نشاطا في ماذا في إقامة الإسلام على أرض الله عز وجل ومن نشاطات المحمودة المشكورة هو انشاء لهذه البنوك المصرفية لتكون في مقابل البنوك الأخرى الربوية لتكون في مقابل بنوك الأخرى الربوية شبه ثالثة مصارى قول بعضهم أن تعملاء في بعض تعاملات من فيصل من الرب وهذا وجاب عنه الجوابين أين هذه المعاملة سميها لنا أنت تقبل القرش إذا لم يكن مفسرا؟ لأن واحد جئا لك يعني إبراهيم هذا سيبك منه تقبل هذا الكلام ما تقبله تمام إن شاء الله لن نقبله <تصفيق> لا تقبلوا إلا أن يكون إيه مفسرا شو احنا بنطبق القواعد الشرعية تمام على هذا الكلام فنقول أنت تقول هذا هو جرح هكذا يعني كما يقال جرح ما له وزن في ميزان النقد إنما الجرح الذي يقبل عند إمة العلم أن يكون إيه مفسرا فيقول لأن حصل فيه مهاملة كذا ومعاملة كذوائه وأحد إخواننا وهو من طلبة العلم الذين كانت كان قد قضى معنا فترة طويلة في مجالس العلم ذكر لي أن والده وهو أحد رجالات الأعمال تعامل مع بنك فيصل وحصل فعلا أنه تعامل معه وقال إن كان معاملة حصل فيها إشكال معين وهذه المعاملة قال إن هي وقفت عند حد معين بسبب عدم عدم الدخول فين؟ في الربا فاصطلح على إنهاء هذه المعاملة دون أن تكون رباوية وهذه شهادة مقبولة لأنها شهادة ثقة تمام والأمر وقع في في بيته فخبره إيه يعني عين أو حق اليقين تمام جواب الثاني على هذه الشبه لو وجدت هذه المعاملة هذا لا يحرم التعامل مع البنك جملة صحيح وعندنا قاعدة شرعية جميلة جدا ذكرها ابن تيمين يوال المرء ويهادى على قدر دينه صحيح يعني لو طبقنا القاعدة مع البنك نوليه في مكان معاملة إيه؟ شرعية تمام ونتركه ونظره في مكان إيه؟ معاملة غيره فهنا شرعية نحن بنطبق قاعدة شرعية هنا تمام نأخذ منه سنته ونبع عليه ذاته. في هذا مع الاشخاص بهذه القاعدة يعني هذا بأن رجلا ألف كتابا وكتابه لم يسلم من الخطأ وقال الكتاب أن يسلم من الخطأ بل أين الكتاب الذي سلم من الخطأ تمام إلا كتاب من رب العالمين يعني الإمام البخاري عرض كتاب الأم الإمام الشافعي أستفر الله عرض كتاب الأم على العلماء سمانين عرب سمانين مرة قبل ما إيه؟ يخرجه للناس الناس وفي كل مرة إيه؟ يخطئونه في مسائل فقال أبى الله ألا يصح إلا إيه الا كتابه يعني اذا الان نقول ماذا نفعل هنا هل نترك معاملة البنك كلها ان نتعامل معه فيما شاء فيما هو شرع ونظر ما ليس ايه ليه بان احنا نتعامل بالحكس مع البنك الربو البنك الربو ممكن تبقى فيه معاملة شرعية ومعاملة غير ايه فبنظر البنك التعامل ليه يا اخي لا معين هذا قال لي ده اصلا بنك ربوي وده اصلا مصرف ايه اسلامي صح؟ يبا احنا عملناه على الاصل ان ده اصلا مصرف اسلامي كان في معاملة غير شرعية باصبحت هذه المعاملة طارئة عليه لكن الثاني الاصل فين هو بنك ربوي تمام؟ ثانيا كما قال أخونا أحمد هنا الغالب التعامل بالربا لكن هنا الغالب التعامل بالإيه الشريعة طيب الجواب الثالث هو حسن لم جعلنا هذا في مقابل ذاك يعني إما أن تتعامل مع بنك فصل أو إما أن تتعامل مع هذا البنك ربا فإيه ما تختار بنك فيصل لأنه أقل إيه مفسد. هذا مع ماذا؟ مع التنزل قدلاً بوجود معاملة رضوية فيه وهذه هيئات لما يوعدون هذا هو الجواب الثالث على هذه المسألة وبذلك تكون قد تمت هذه المسألة وننتقل إلى كتاب السلم باب السلم والسلم لغة بمعنى السلف كما وقع في بعض الاحاديث بالفاظ فليسلف فليسلم في بعض الويات فليسلف فليسلم, فليسلم كيف يمكن أن يقع في الحديث رواية فليسلف وفليسلف كيف هذا الرواه يكون روا الحديث بالمعنى تمام ففسر السلم بالإيه السلف أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في في موضع وهذا في موضع وهذا الاحتمال أيما أي الاحتمالين أقرب احتمال الاول الذي ذكره هو اخونا احمد ام الاحتمال الثاني الذي ذكره ها؟ ليه عشان الشيخ قال <تصفيق> لا ما. الاصل من الراوي ناقل تمام الاصل من الراوي ناقل غير متصرف في المعنى تمام غير متصرف في, في المعنى والاصل للصحابة كانوا ينقلون إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فان جاء ان نفظه تغيرت في الواعي تمام فهناك احتمالية من الصحابة قالها تفسيره طيب بارك الله فيكم فالسلم بمعنى السلام لغة وشرعا هو عقد عقد على موصوف في الزمة على موصوف في الزمة بصفات تمجده وتبعده عن الجهلة. والغرر الى اجل معلوم بثمن معجل في المجلس يبا هذا هو عقد على موصوف في الزمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر الى اجل معلوم بثمن معجل إذا صفة السمن صفة السلم هو تعجل ماذا تعجل السمن صحيح وتأجيل ماذا المسمن أو السلع ولكن اشترت لهذا التأجيل ماذا شروطا اللي هي ليه لا في الجهالة والغارة يبقى أن يكون موصوفا، يبقى أن يشترط شروطا في بيع السلم من هذا التعريف عرفنا أنه في شروط لابد متحققها اكتب وشروط السلم هي امهل يا الشرط الاول أن يكون أو أن تكون السلع من السلع التي يمكن ماذا ضبط صفتها لذلك أقول شرطي ده ما ينفع السلم في كل سلعة لا بد أن يكون السلم في سلعة يمكن ضبط صفتها صحيح؟ يعني لو قال لك بيعني هذا البستان أو بعني سمار هذا البستان تمام؟ فقال بعشرين ألفا ويحل القبض المثمن او العوض في شهر كذا او عندما يموت يبقى انه تخلف ايه شرطاني وجود السمر على الاشجار هذا عمره يمكن ضبط صفته لا لانه ممكن جميعها ايه تحترق ممكن جميعها تخرج مرة غير صالحة للأكل زي شوف ربنا عليه في في خالدين تبارك تعالى أو مثل كلمة النه ألم ترى كيف ضرب الله مثلا مثلًا كلمة النه كشجرة ألتأتي ما أنتش تأتي انصار نعم كان تأخذ ثمارا ولكنها لا تؤكل. ذلك ثمار. ذلك ثمار المشمش دي بتهابطش قبل قبل 15 من من قطفها. لا تؤكل بالطبع. خضراء تماما. ثم تصفر وننجى بعد ايه مانجا كذلك بعضى المانجو فتخطف خضراء تماما لا تؤكل مجرد ما توضع في الكراتين ويغلق عليها وتأخذ حرارة كذلك ثمار الطماطم خضراء تماما من ورد ان هي بتوضع في كراتين فبتايه بتحمر وتتورد وهكذا لذلك قال لك توتي ايه ثم راها ما قالش توتي كلها ما قالش ثم راها زي قال لمريم تساقط عليك رطبا ليه ما قالش رطبان فقط قال جعله ايه قد في سلعه السمن ايه السلم ايه ايش هو الشرط ان تكون نور بول كرده يبقى اول شرط تكون السلم بعد واحد هل يمكن ضبط سلطه ايه ينفق ومورد. لا. بيحصل بيحصل هذا في البيع اليوم لا يجوز ما احنا بقول لابد من تكون السلعة يمكن ضبطه ايه صفتها السلعة التي يمكن ضبطه صفاتها لا يجوز بيوها سالمة لوجوده جاهلة يعني زي ما قولوا بين المنابذة والمنامسة كيف مسلا محمود وهذا هذا جاي وإن كان بين المنامسة والمنابذة مفروض السلام أصلاً لأن ده إيه بيرمي إذا السلام ده تأجيل يا أخوان شو قلنا السلام بمعنى ليه السلام يبقى في تأجيل أحد العوضين لكن المنابذة والمنابذة ما في تأجيل لأنه بيرمي له السوبي أو بيرمي له السلم الشرط الثاني ان يذكر قدره كان يكون كيلا او وزنا او نحو ذلك مما يتحقق به أو بما يتحقق به ماذا العلم ثالثا أن يقبض السمن في مجلس الهق أن يقبل السلم أو أن يقبل الثمن في زمن اللي العق ده الشرط رقم كم سالس رابعا أن يصفه وصفا لا يمكن أن يختلف معه الثمن يعني ايش هذا الكلام؟ ممكن يصف وصفاً ولكن يحدسي يقول أنا حجب لك سوب سوب او يعني يكون خميس مثلاً تمام مقاس ستة وخمسين لون بني تمام هنا وصفه لكن هل وصفه وصفا هذا الوصف يتحقق به عدم اختلاف في السمن؟ لا لأن هذه القمصان بركات. فيها مركته غالية وفيها مركته رخيصة وفيها أقمي شدائه تمام يبا هنا ما تحققش شرط اللي السلم اللي هو شرط العلم من هنا لما قال له أبيعك قميصا تستلمه بعد شهرين لونه بني ومقاس كذا أو كذا لم يتحقق هنا شرط ماذا شرط العلم الذي لا يختلف ما على السمن لكن ممكن مثلا يقول له القميس بني وكذا لكن ما يقولهش مثلا دون الازرار هذا شرط يحصل في اختلاف على السمن لا يبقى يحسن لازم مفرق بين الشرط الذي يحصل فيه اختلاف على السمن والشرط الذي لا يحصل فيه لو جيه في السلم يقول له لا انت ما قلت لي اني مثلا الأضرار العليا فيها كباسين هل له حق رد المدير لا لأن هذا إيه وإن كان لم يصف الكباسين هذه لكن هذه الكباسين ليست مما يحدث مع اختلاف على على السمن طب يوضّب مساء اختلاف أو عدم حدوث اختلاف أنجبه النيل أن هذه الجزئية فيها اختلاف على الثمن وهذه الجزئية ليست فيها اختلافا ها العرف او اهل الخبرة كما قالكم العرف العرف بيقول ان هذه مؤسرة في السلعة فلازم ايه لازم تبين صفتها او تحدد وهذه ليست مؤسرة تمام كما لو اختلف مثلا على لون الخيط تمام او على حجم الغرزة هذه أمور وإن كانت لم تذكر في السلم صحيح لكن ليست م مؤدية إلى اختلاف على ثمن إنه لكن جوجة القماش صحيح المقاس تمام لون القماش لأن الناس فيما يعشقون مزال في ألوان غير جائزة شرعا واللون أحيانا بيفرق في السعر مش ده موجود في البيوة اليوم يقول لك ان الالوان ده بتتباع ازياد الالوان دي بتتباع اقل او كذا يبدأ الشرط رقم كام يا رمضان الرابع الشرط الخامس ان يشترط لتسليمه اجرم معلوما ان يشترط لتسليمه اجلا معلوما يعني اذا واحد قال بيع للقميص قل تدفع دلوقتي 28 جنيه هجبولي انت ان شاء الله هذا ليس اجلا معلوما لذلك قال ان الرجل لو قال لمرأتي ان طالق ان شاء الله لم تطلق لان هذا الاجل لا يتحقق. تمام والرجل لو قال والله ثم قال ان شاء الله لا يحرس في المنزل. هذا هو الشرط رقم كم الشرط الخامس كثبت ثلاث طي فائدة لماذا اباح الله السلم وفي اباحة السلم مصلحة متحققة للطرفين فهي حاصلة للباع في تأمين حاجاته الحاضرة يعني عنده بضاعة وسيأخذ مال صنع او كذا يبقى حصل انتهيه تأمين او مثلا شرطه بيعلي 200 كيلو منجم ثمنه كان قال ثمنه 400 جنيه فقبض المال يبقى هنا امل نفسه صحيح ان البضاعه اللي موجوده عنده دي أو في حكم الموجوده ايه اصبحت ايه مباعه يبقى في مصلحة وفي مصلحة للطرف الثاني كما تتحقق مصلحة المشتري لذا لأنه يشتريه بثمن بثمن العقد بخلاف ماء يشتري بعد ايه بعد زمن العقل لأنه واحد يشترى من واحد ديت على أن يسلمه لاه بعد سنة ممكن بعد سنة سمن ويه يبقى فيما انفعل الترفين هذا عايز مال بالوقت عشان ممكن بيحتاجوا يبني بيت اخر والسالح يشتري بزمن ايه بسعر ايه يوم الآخر وهذا قد يكون أقل وهذا قد يكون أقل فتتحقق به مصاحة لي الطرفين كما ذكر ونت في هذا القدر ونت في الحديث إن شاء الله تعالى في الغد إن شاء الله وفر وصل لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى إخواني أنا أذكركم بأمر وهو وفاة والد أخينا تامر وهو أحد إخواننا يعني من طلبة العلم من زجدنا ولا تنسوه من صالح دعائكم في صلواتكم وفي دعواتكم وحسبنا ما نصبر به أخانا من أن الله عز وجل قد اختارهم إلى جواره في زمان فاضل والموت في زمان فاضل من علامات ماذا حسن الخاتمة حسن الخاتمة وهذا لا شك مما يصبر أخانا وأهله على مصابهم، أن الله عز وجل جعل له يعني هذا الوقت واختار له هذا الوقت وهو شهر رمضان والليالي العشر منه بل والليالي الـ الـ الوترية تمام فهذا كله من حسن الخاتمة التي يرجى معها أن يغفر الله عز وجل وأن يجعل الجنة نسواه العمر الثاني أما حد إخواننا يعني هو يعني يعمل خارج مصر وهو في محنة في عمله شديد جدا وهذا الأخ يعني يعني أحسبه يعني والله تبارك وتعالى حسيبه من أهل الخير فهو صاحب نفقة على الفقراء والمساكين والأغامل والأيتام وهذا الأخ صراحة يعني من من يحتاجه أيضا ان مشاركه مصابه ولو لماذا ولو بالدعاء له ولو بالدعاء له وهذا شك منه ولاه المؤمن لاخيه المؤمن فلن يكمل ايمانك الا بمبادله الولاء أن تحب لاخيك ما تحب ليه لنفسك فتحب له النجاة من هذا الكرب في عمله الذي يعني هو كرب شديد تمام قد يذهب بماله خاصة وأحد إخواننا الذين يعني كما قلت هم من أهل الإحسان فنسأل الله عز وجل أن يفرج يعني كربه وأن يرده إلى عمله وأن يبارك له في رزقه وأن يحفظ عليه ماله ودينه ولذلك والقادر عليه كما لا يفوتنا أن ندعو لوالد أخينا تامر فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين وأن يرزق أهله صبرا وسلوانا على مصابهم قول ذلك والقادر عليه هل يجوز الفصال في البيع نعم يجوز الفصال في لقوله البيع لقوله البيعان لماذا بالخيار فقوله بالخيار في دلال على ماذا على ان في مجلس العقد في خيار وهذا الخيار قد يحدث بسبب ماذا؟ فصال وعندي دليل آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قلب السلع لما جاء اشتري التم وهذا يعتبر دليلا على مشروعية ليه فصالهم إذا جاز أن يختبر السلعة ويختبر حالها إذا يجوز أن يختبر السعر أيضا تمام فهذا مما لا حرج على المسلم فيه وجائز في الحج يعني نقول لك فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج للبعض <تصفيق> وبخاصة من الجنسيات الأجنبية هذا غريب يعني كاللندنيين والبخاريين وهم مهرة جدا في التجاره جدا تمام جدا بعضهم لما تكون انت يعني تشتري شيئا وانت متلبز يقول لك لا رفض هنا فسوقه ولا جدال فوره بالناس بهذه الايه ليبيعهم بأعلى السعر تمام ما المقصود بالجبال هناك ها المرأة بالباطل انا لا اماريه بالباطل هنا الجدال هو المرأة بالباطل تمام هذا هو من عنه شرعا تمام ما حكم عمل الرجل حجاما للمرأة لا يجوز لان هذا ليس من باب الضرورة التي يجوز معها التقش لان الطب اصلا حكمه ماذا الصحباب إلا في بعض الطب قد ارتفع إلى ردة النجوم. كطب الذي مثلا ضروري لحياة الإنسان. يعني مراة صلى تحتاج لجراحة القلب. فهذا طب ضروري لماذا لحياتها لأن لا يمكن ان تعيش مع هذه العلة الموجودة. تمام؟ فالطب هنا ضروري لحياتها. فندفع المحظورة اللي هي تكشف له بدنيا على ماذا؟ هذا الطبيب من أجهز له وهنا برضو الضرورة تقص بقدرها يعني الطبيب المسلم الدين أولى منه من الطبيب له الصغير الشاب لأنه الضرورة تقص بقدرها وأستحضر قصة ذكرها بعض الدهاء في الحجاز أن امرأة زهرت إلى طبيب العيون وهي أندلوسية فبكت ولما دخلت ريادة الطبيب فلما سأل عن سر بكائها كان يظن ليه تبكي من ايه من ألم داعينيها او وجع او شيء من هذا فذكرت له ان بكائها سبب أنا ستضطر لكشف ايه شيء من وجهها امام هذا طبيب قالت ولولا خدمتي زوجي واولادي وقراءة القرآن لما طلبت الطب لما طلبت الطب هذه الخصة طبعا وقعت في زماننا هذا وطبعا لا يجوز عمل الرجل حجاما للمرأة لأن الحجاب فيها تكشف لبدل المرأة أمام الرجل والحجامة وإن كانت طبا وشفاءا لكن هنا ينذر هل هذا المرض الذي بسبب كانت الحجامة يمكن الصبر معه فإن كان كذلك لا يجوز التكشف أما التكشف فلا يجوز إلا في ذلك الدررة كما مسلته طيب. أقول بأن كتاب البيوع يعني نحن بسبب تدبيره لأن تدبير عدد النسخ الكبير هذا يعني أمر شاق وأقول الذي يقوم بهذه المهمة يقول دخلت يقارب بثلاثين مكتبا ولم يسفر إلا بثلاثة نسخ فلا نسخ استغفر الله يعني ذكرني نسخة أخرى بغير زيادات كنت أطلبها في النسخة تمام وهي زيادة حكم البيئة بالتخصيص للشيخ الألباني والأخطاء الشاهة في البيئة للشيخ سعيد بن عبد العظيم فقال النسخة الموجودة لا معها هذه الزيادة يعني تم الاتفاق على أنه يأتي بها تمام ونعله يأتي بها في صلاة التهجد اليوم. انا لا افسد عليكم ليتكم بها الأحب أن يكون الطعام مطبوخا مطريا لفعل أنس رضي الله عنه كان لما كبر كان يصنع الجسم الضخمة من السريد ثم يقدمها لمن؟ للمساكين أما إذا كان يجعله نيئا لمصاحة تقتضي كأن الفقراء الذين هم أبأس حالا من غيرهم لا يأتون إلى مثل هذه الأماكن أو يتحرجون أو كذا وريد أن الحرج، فلا حرج عليها أن يقدمه نيئا بشرطة أن يقدم معه ما يصلحه إيش ما يصلحه كالسن بل وليه والملح كمان. تمام لا يتركهم هكذا يتأثرون في طعامهم لأن الطبخ لا يتم إلا بهذه الأشياء فلو قدمه لي أن ما أزل أشياء فهذا حسن إن شاء الله تعالى هل يطعم في منتصف الشهر ما ألزمه ما ألزمه, ما ألزمه أن يطعمه آخر إيه؟ الشهر أو يطعم كل يوم له مسكينة لكن لو أطعم أول الشهر فلا حرج عليه تمام؟ كأنه يبادر بالخير ويسبخ بالمعروف فأسا إذا كانت هناك مصلحة متعينة أن يطعم آخر الشهر له زفر بثلاثين مسكينا أولا للشهر قد يظن أنه لا يسفر به باهم يطعم لا يقوى على اطعم. لا يقوى على يطعم تبقى أيام في زمتي إلى ملاذ رمضان. الاعتكاف من قبل المغرب إلى الفجر. ذاك قول فعل لبعض أمة الأمة أن قالوا الاعتكاف يوم بليلة أو ليلة. بحديث عمر إني نظرت وأنا اتكف ليلة في المنزل ليه هام. ولكن هذا الحديث لا دلالته. ان هذا الحديث مخصوص لأنه كان نذرا وكان نذرا للإعتكاف الحرام الظاهر ان الاعتكاف لو مقصود شر ايش هو المقصود القدر تمام في العشر الاواخر من رمضان لكن هذا ان لا يقوى على ان يتكف العشر جميعا فتحرى السابع الأخيرة ما أرى حرجا لأن المقصود متحقفين لكن بقى مسألة يخش المسجد بنيت الاعتكاف ولو سنية ولو دقيقة هذا كلام ما أريد لي هذا كلام المقصود هذا ما أريد لي بإنه مقصود الاعتكاف في إدراك ليلة الله افهم هذا أيها هم يتكفون حتى لا تناموا بالليل تمام أنك جئت لإدراك ليلة الله ما جئت لتنام في المزل تمام يعني ما جئت إلى فندق تنام وتأكل فيه لما جئت لإدراك ليلة القدر وإلى الآن أنا مستقل ما يحفظ صراحة يعني يكاد ما أرى إخواني الموت كثير لو هم يأكلون ويشربون ما أحب أن أقول ما أحب أن أقول ولا شك أن قلة الطعام راحة راحة للبدن وعون على مذاق على العبادة ورقة فين رقة للقلب كل واحد منا يشكو قسوة قلب كل واحد يسمى القرآن وما بتعصى قسوة القلب فعلا سببها البثن قال ابن القيم من أحب أن يغذر دمعه وأنا رق قلبه فليقلل من طعامه وذلك الحديث قال إيه حسب مواد لقيمات لقيمات فيها إيه يقمن صلبة فما يحدث يعني في الاعتكاف هذا أمر يعني صراحة مر يعني وأنا جلس بالأمس على الصحوة أشياء كثيرة كثيرة جدا كنت أين الحديث صحيح فاينا في الصحوة بارك الله فإنه في الصحور البركة يعني مات تأكله في الصحور ولو كان قليلا يباركه رب العالمين فيه تمام يبارك فيه فبعض إخوانه بنيه بنية طيبة وقدر له نيته في هذا من باب إكرام إخوانه وإتحافهم وكذا لكن هذا يذهب بمقصود شرع تمام لذلك يعني آوة كثيرا الإخوان يجلسون في صلاة التهجد وأنت ينامون عنها، فيعني هذا أمر أنا أستعمله حقيقة، أرجو أن تنبه الإخوان إلى هذه المسألة بارك الله فيكم. يقول السائل أما منفأة المشتري فغير متحققة يعني في بيز السلم فقد يقل السائل السلعة فيخسر بذلك ولا ينتفع يعني هو اشترى السلعة على سعر معين اليوم وجي عند القبض قل سمن السرعة يبقى كده في مفسدة بالمشتري هذا الكلام صحيح أنا أسألك سؤالا غالبا تقل السراع أم ترتفز أسمانها لو أنها تقل يا رجل لا لا لا, لا تزوج ليه <تصفيق> الشباب هم الشبكة إذا كانت شرطا في النكاح تكون في حكم المهر نعم لو شارط أو اشترط وليه الزوجة الشبكة ولا لا يعني الاشتراك ممكن ان لا يكون صريحا ممكن ان يكون ضمنيا لما ذهب معه عند الجواهر تمام قالت انا اريد هذه وتلك ومعنشي دي بالمرة واختها معنشي جاء معاها هذا يدخله في معنى الشرق لا تقول ليش هدية يبا اذا تعامل هنا الشبكة معاملة ديه النهر لا تعامل معاملة به هدية طالما حصل ايه اشترات. يعني لما تبحثنا نجيناك احنا اس... سلوا بلدنا 3000 بني ذهب ده اصبح شرط وهذا الشرط في الزواج يجعله ايه نهرا يأخذ احكام المهر يعني لو فسخت الخطبة لا هو ان يأخذ الليه دعك من قضية التارك دي ان هو لو تركها يبقى الشبكة ايه حقها هذا عرف يعني لا يحل حراما لان الاصل ان بال المسلم ايه معصوم تمام اتفاقنا على هذا الشرق معصوم ولا لا بال المسلم يبا لا يجوز أغذو إلا بماذا إلا بحق أين حق المرأة هنا لتأخذ هذا المال وهو لم يبني بها لم يدخل بها لم يعقد عليها لم يستحل منها شيئا لبناءها أن تأخذ هذا المال نحن نرضيها نصف المال إذا كان قد عقد عليها تمام إنه عقد عليها ورآها وجلسها وكذا لو بنى بها تأخذ المهر كله لانه ايه استحلت هذه المرأة لكن خطبت فقط تمام فماذا تستحل هذا المال وهو لم يستحل منها شيئا هتبدأ العرف المرضى في الخطوبة بيحصل كما بأنك أنا جد ذلك من عملي بالضرورة لا نأس عليك ولكن الضرورة تقدر بماذا قدر يا يعنزز لقدر تتأخذ اذن مسائي تمام لتأتي الى موتكفك مبكرا شيء حسن تمام اذ استطعت ان تريخ رضا مديرك في العمل كأن المدير يرضى مثلا ان انت تنصلك مبكرا فهذا حسن ايضا تمام انت ذاك بالعمل لا في داعي تمر بقى على فلان صحيح وتمر على فلان لان الضرورة تقدر بي بقدرها فتقصر خروجك على موضع ايه الضرورة لا تتخذ الخروج دغلا ايش دغلا وسيلة بقى ان انت رايش هنا وبالمر اشتري مش عارف ايه ومن مرة عدى رصة على عمي وهكذا لا ما ينبغي هذا إنما الذي ينبغي لك فقط هو إيه ضرورة له العمل لأنك لا تقوى مثلا أو لا تستطيع أن تأخذه أجازة ويشق ذلك عليه بسبب ظروف العمل هذا والله تعالى أعلى وأعلم حسبكم هذا فانطرقوا وحزكم مرون ولا يلتفت منكم أحد وصلنا هم على ربينا محمد وعلى الله عليه وسلم